وَقُلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي إِنْ كَانَ كِبْرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي آمَنَ يَا قَوْمَ بِآيَاتِ اللَّهِ, فعلى الله تَوَكَّلْتُ رُكُم ثُمَّ لا يَكُونَ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ اقْبِضُوا إِلَيَّ وَلا تَضِلّون فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أُرِيدُهُ لَأَكُنْتُ عَاقِبًا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 بعده رسلا إلى قرمهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعسدين ثم بعثنا من بعدهم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 قَالُواْ مُسَاءٌ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسْحَرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَادُواْ أَجِئْتَنَا لَتَلْفِتَنَا عَنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَا اتكونا لكم الملك ميريا ان في له ضي وما نحن لكم بالمؤمنين وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القما فلما ألقوا طال موسى ما جئتم به الشحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المسدين ويحفق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون تَمَنَّىٰ مَن لِّلْمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّتٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ في لَعَالٍ فِي الأرض وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ فقالوا على الله تركلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا لَ مُ سَوَأَخِيجِ أَن تَدَو وَآِقَوْمِكُ ما بِصرَبُلوتَ وَجعَلوب يوتَكُم قِبِلَ وَجعَلوب يوتَكُمْ قِبِلَ تَ وَأَقمُ الصَّرال وَبَششلِمُومِن وَقَالَمُ سَ رَبَّّنَا كَاثَتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَتَهُ وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوَنَا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَاشْدُرْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ لَن يُؤْمِنُوا قَالَ قَرُبُوا جِبْدَعَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَذْرَعَا النِّسَابَ إِلَى الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي فِيهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ آلَ لَمَّا وَقَعَ عَصَيْتُ قَبْلُ وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ كَلَّا الْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آيَةً وإن كثيرا من النات على آياتنا